قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرْت لي ان اكون اول المسلمين قل انني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لاها اعبد مخلصا له ديني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 ஐூவ அனூலூச கவசிவது அல்லதீனியூன்கௌளசய்ட்டவியூன அஹ இல்லதீனஹூவ உள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 مابنيه نذر من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم تر ان الله انزل من السماء ماء انفسل كيونابع في الارض فَسَالِكَهُ يَا نَبِيٌّ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيلُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ